استمع إلى الأصوات ثم اختر الصوت المناسب للصورة واحد غرفة الأطفال غرفة النوم غرفة الجلوس اثنان صالة شرفة مطبخ ثلاثة حديقة البيت حمام صالة أربعة غرفة الجلوس مطبخ شرفة خمسة غرفة النوم حديقة البيت غرفة الأطفال